باب القيام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظه على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم